وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا قَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ ولكن ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله مقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض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 تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات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 يا ايها الذين امنوا انفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي يوم من قبل ان ياتي يوم لا بيع فيه ولا خله ولا شفاعة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 ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسعة عرشه السماوات والارض ولا يئوده حفظهما ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم الله لا اله الا هو الحي القيوم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 وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ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 فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوسطى لنفصام لها والله سميع عليم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من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 والَّذينَ كفرَوا أَوليا أهُ م الطغُوتُ يُخجونَهُم مِنَ النُورِ إلَ الظّلُ مد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 أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والَّذينَ كَفرَوا أَليا أُهُ مُقاَّغوتُ يُخْرِجونهُ مِنَ النُورئِلَ الظّلُ مات أُلائِكَ أَصحابُ النار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 نَكْسهَا لَحمَا فَلََّ تَغَيْنَ لَهُ قَالَ لَ أَن الله قَالَ علممُ أَن اللهَّ عَلَ كُلِّ شَيٍ قَدِي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 مَنَكْسُوها لَحْمًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِير إذ قَالَ إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرن إليك ثم جعل على كل جبل منهن جزءا فَمَدْعُهُمْ مَن يَأْتِ نكَ سَعْيَا وَاعْلَم أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي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 فَمَدْعُوهُمْ يَاْتِيْنكَ سَعْيَا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي في اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبله مئه حبه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 إَّ لا يُتْبعونَ مَا أَن فَقُمًَاَّ وَلَا أَذَلَّهُم أَجرهُم لَهُم أَجرُهُم عن دَرَبِّهِم وَلَا خَوْوفٌُ عَلَيْهِم وَلهُم يَحْزَنون الذيَّذينَ يُون فقُونَ أَم وَلَهُم فيِي سَبيل لللهِ ثمَُّ لا يُتْبعرون إَّ لا يُطْبعونَ مَا أَ فَقُومًَا النَّ وَلَا أَذََّهُم أَجرُهُم لَهُم أَجرُهُم عن دَرَبِّهِم وَلَا خَوْوفٌُ عَلَيْهِم وَلهُم يَحْزَنون الذيَّذينَ يُم فقُونَ أَم وَلَهُم فيِي سَبيللهِ ثمَُّ لا يُتْبعون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 والله غني حليم قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ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 يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذا كالذي ينفق ماله كالذي ينفق ماله رياءا الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر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 يَاأَُهََّينَ آمَنُوا لَا تُبَطِوا صَدَقاتِكُم بِالْمَِّ وَالْأَذا لا تُبَطِلوا صَدَقاتِكُمْ بِالْمَِّ وَالْأَذ كََّذ يُ فِ قُمَالَ كََّذ يُفِقُم لَهُ رِئ أَنَّاسِ وَلَا يُؤْمنِنُ بالِاللهِ وَالْيَوْومِآخِ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 مَسَلُ الَّذينَ يتِقُونَ أَمَّ لَهُ مُبَتِ غَ أَمَررباتِ الل يتَسْبتَ وَتَتْبتً مِنْ أَنفُسِهِن كَمَسَلِجََّةٍ بِرَبَوَةٍ اصابها وابل فان اتت اكلها ضعفين فان لم يصبها وابل فقل والله بما تعملون بصير ومثل الذين ينفقون اموالهم مبتغى امر الضات الله وتثبيتا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 مَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وابل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 نَخِيلٌ وَأَعْنَابٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبْرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضِعْفَاءُ فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون أيود أحدكم أن تكون له جنة نخيل واعناب تجري من تحتها الانهار له فيها من كل الثمرات له فيها من كل الثمرات واعصابه الكبر وله ذريته ضعفاء فاصابها اعصار فيه لاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون أيود أحدكم أن تكون له جنة خَيْلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي من تَحْتَهَا الأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبْرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضِعْفَاءُ فَأَصَابَهَا إعصار فيه نار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 وَمَِّ أَخْرجناَا لَكُمْ مِنَ الأقْضِ وَلا تَيََّ مُ الْخَبِيثَ مِنْهُ توُم ف قُونَ وَلَسْتُم بآخِذِ وَلَسْتُم بآخِدِ إِللاا أَن تُقْمِقُوفِي وَلَمُ أنن يا أيهَاَّينَ آممَنوا أَن فِقُمِ طَعباتاتِ مَا كَسببَبَةُم وَمَِّا أَخَْجَناَا لَكُمْ مِن الأرضْ وَمَِّا أَخَْجَناَا لَكُم مِنَ الأقْض وَلا تَيََّ مُ الْخَبِيثَ مِنْه تُم فِقُونَ وَلَستُْم بآخِذِ ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غمي حميد يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض وَمَِّ أَخْرَجَناَا لَكُمْ مِنَ الأقْضِ وَل تَيَمَّ مُخَبِيثَ مِنهُ تُم فقُونَ وَلَستْتُم بآخِذِ وَلَسْتُم بآخِدِ إِللاا أَن تُغْمِبُ فيِي وَلَمُ أنن اللهَّه غَن حَمد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 فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب وَمَا أَن سَقَتُم مِثَقٍَ أَنَ ذَقْتُم مِ الذْرين فَإِن اللهَّه يَعلَمُ وَماَا لِظالينَ مِنْ أَن صَط وَمَا أَن سَقَتُم مِثَقَة أَ نَ ذَقْتُم مِذْرن فَإِن اللهَّه يَعلَُه وَماَا لِظَّالِنينَ مِنْ أَن صَاق وَمَا أَن فَقَتُم مِ فَقٍَ أَ نَذَقْتُم مِ الذْر فَإِن اللهَّه يَعلممُ وَماَا لِظَّالِِينَ مِنْ أَن اِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعْمَ هِيَ وَاِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنكُم سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ تُؤَدُّوا الصَّدَقَاتِ فَنَفْعٌ لَّكُمْ وَإِن تُخفُّوها وَتُؤْتُوها الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَيُكَفِّرْ عَنكُم من سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ تُنبِذُ الصَّدَقَاتِ فَنَعِمَّا هِيَ وَإِن تُخفُّوها وَتُؤْتُوها الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنكُم من سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا بَتِغَاءَ وَجِهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ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 وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ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 للِفُقَر إلا بينَ أحصِوا فيِي سَبَّ لا يستطيعون ضقبا لا يستطيعونَ ضقباًا في الأرض يحسَبهُ يجاهلُ أأَظْميا أمِنَ التعّف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 لا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَظْنِيَاءَ مِنْ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ بالِلفقَر إلا بينَ أحصِوا فيِي سَبيلَّم لا يستطيعون ضطبا لا يستطيعونَ ضباًا في الأرض يحسَبهُمجاهل أأَظْميا أمِنَ التعّف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 بَلَهُمْ أَجرُهُم ع دَغَبّم وَلَا خَوْفٌُ عَلَيهِم وَلَا خَوْوفٌ عَلَيهِم وَلهُم يَحْزَنون الذيذينَ يم في قُونَ أَمولَهُم بالِالليلِ فَلَهُمْ أَجرهُم إِن دَ رَبٍّ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِ وَلَا خَوْوفٌُ عَلَيهِم وَلهُ يَحزَنُون الذيذَ يُم فيِ قُونَ أَم وَلَهُم بالِالليْلِ وََّه رِسِ الرَوون وَعَ وَلَا خَوْفٌُ عَلَيْهم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 فَمَنْ جَأَهُ مَوعيِضَةُم مِ الرَّبّ فًاتَهَا فَلَهُ مَا صَلَفْ فَلَهُ مَا صَلَفَ وَأَمْههُ إلَى اللهَّ وَمَنْ آدَ فَأُولائِكَ أَصحابُ النار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 فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَن عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النار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 فمن جاءه موعظه من ربه فانتهى فله ما سلف فله ما سلف وامرهم الى الله ومن عاد فاولئك اصحاب النار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 يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا وذروا ما بقي من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 وَإن تُبَُم فَلَكُمْ رؤُوسُ أَموالِكُمْ لا تَظلمونونَ وَلَا تُظلمُون فَإَِّم تَفعَلوا فَأذَنوا بِحَرْدٍ مِنَ اللهَّهِ وَرَسُوله وَإن تُبَتُم فَلَكُم رؤُوسُ أَموالِكُم لا تَظلمونونَ وَلَا تُظْلمُون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 وَاسْتَشِْدُ شَهيدَنِ مِرّجَالِكُمْ فَإِلَّمْ يكُونَ رَجُ لَْلِ فَرَجُلُ وَمْرَأتَانِ من, مِن تَرضُون مِن تَرضونَ مِنَ الشّهَدَ إِأَنْ تَضِلَّ فْدَهُمَا أَنْ تَضِلَّ إحْدَهُمَا إحداهما فَتُذَكرِرَ إحداهما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 وَأَدْنَى أَن لَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن لَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا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 وَتَشْحِدوا شَهيدَلِ مِرّجَالِكُمْ فَإِلَّمْ يَكُونَ رَجُ لَْلِ فَرَجُلُ وَمْرَأتَانِ من, مِن تَرضون مِن تَرضونَ مِنَ الشّهَدَ إِأَنْ تَضِلَّ إِحفْدَهُمَا أَنْ تَضِلَّ إحْدَهُماَا إحداهما فَتُذَكرِرَ إحداهما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 وَأَدْنَى أَن لَّا تَبْتَاعُوا إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تَدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تَدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن لَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا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 وَتَشحِدُوا شَهيدَيْن مِرّجَالِكُمْ فَإِلَّم يَكُونَ رَجُ لَْنِ فََجُلُ وَمْرَأتَانِ من, مِن تَرضون مَِّن تَرْضُونَ مِنَ الشّهَدَ إِأَنْ تَضِلَّ إِحْدَهُمَا أَنْ تَضِلَّ إحْدَهُماَا إحداهما فَتُذَكرِرَ إحداهما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 وَإِن كُنتُم على سَفَرِ وَلَمْ تجدوا كَاتِدًا فَرِهانُ م قُبُضَه فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضٌُ فَلُّْأَد الذي أَدُّ مِنَ أَمانَتَهُ وَْمَتَّقَِّ رَبهُ وَلَا تَكْتُمُ الشَّهَادَ ومن يكتم ما فانه آثم قلبه والله بما تعملون عليم وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضه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 وَإِن كُنتُمْ علىى سَفَرِ وَلَمْ تَجدوا كَاتِبًا فَرِحَُ م قُبُضَه فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضُ فَلُّْأَد الذيِ أَدُ مِنَ أَمانتَهُ وََاتَّقِلَّ رَبَّّهُ وَلَا تَكْتُمُ الشَّهَادَ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 أنت مولانا فانصرنا, فانصرنا على القوم الكافرين لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت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 وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا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 وعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أَلِفْ لَا مِنْ أَلِفْ لَا مِنْ أَلِفْ لَا القيوم الله لا اله إلا هو الحي القيوم الله لا اله الا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وانزل التوراة والانجيل نَزَّل عللَكَكتاب الحَِ مصددّقَ لِمَا بَ يديْهِ وَأَن زَل التاتَ وَإنجيل الكتاب الحَِ مصدَدِّقَ لماَا بَ يدْهِ وَأَن زَل التاتَ وَإنجيل مِن قَلُ هُدَل ل سِأَن زَل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 وَرَاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ يَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ بِتَغَيُّرٍ الْفِتْنَةِ وَبَغْيَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِكُلِّهِ هُمْ مِنْ عِلْمٍ ن وَنَا يَذكر إلا أُل الأباد هو الذيأَزَل عَكَ الكتابابَ مِنْههُ آيةُم محكماتهُ أُمُ الكتابهُ أُّ الكتاباب وأخَر متشابِه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 وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِكُلِّهِ ۚ كُلٌّ مِّنْ وندع ربنا وما يتذكر الا اولوا الالباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اهديتنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اهديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذنيتنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذنيتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذهلتنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذهلتنا وهب لنا من لدنك رحمه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 ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا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 ان الذين تفروا لن تغني عنهم اموالهم لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا اولئك هم وقود النار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 قَّذينكَ فرَوسَ تُغْلبون وَتحشرون إى جَهًَام وَبِسلمِهاد قُلَِّذينكَفرَوسَ تُغْلبونَ وَتُحشرونَ إى جَهًام وَبِقسلمِهاد قَُّذينكَ فرَوسَ تُغْلبونَ وَتحشرون إى وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقطا انتم تقاتلون في سبيل الله واخرى كافرا واخرى كافره يرونهم مثلهم رايا العين والله يؤيد بنصره من يشاء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 والله يؤيد بنصره من يشاء إن فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي الْأَبْصَارِ قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأُخْرَى كَافِرَةٌ وَأُخْرَى كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ العين رَأْيَ الْعَيْنِ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ من يَا شَاءَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي الْأَبْصَارِ زُينَ لَِّا صِحّ الشَّهَواتِ مِنِّس إالْبَنينَ وَْقَنااقير وَْقَن قير الْ المُقطَرَةِ مِنَ الذهَ بِ وَالفَِّّةِ وَالْخَلِ المُسَوّم وَالْخَلِ المُسَّمَةِ ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخير المسوم والخير المسومة والانعام والحرز ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب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 قُل اَنبئُكم بِخَيْرٍ ذلكم لِلَّذين اتَّقوا عِندَ رَبِّهِم جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحتِهَا الأنهارُ خالدينَ فيها خالدينَ فيها وأزواجٌ مُطَهَّرةٌ ورِضوانٌ مِنَ اللهِ والله بصير بالعباد قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها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 الذين يقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا واقنا عذابا الذين يقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالاسحار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالاسحار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 لا إله إلا هو الأزيز الحكيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط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 والله بصير بالعباد فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن وقل للذين أوتوا الكتاب والأمين أسلمتم إِنْ أأَسْلَمُوا فَقَِه تَدَوا وَإِن تَوَّو فَإِن مَا عَلَكَ والله بصير بالعباد فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن وقل للذين أوتوا الكتاب والأمين أسلمتم فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدوا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيَّ ويقتلون النبين بغير حق ويقتلون ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم, فبشرهم بعذاب اليم ان الذين يكفرون بايات الله ويقتلون النبي ويقتلون النبي بغير حق ويقتلون ويقتلون الذين يأمرون بالقصط من الناس فبشرهم فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ, ويقتلون الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ من الناس فَبَشِّرْهُم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 اولئك الذين حبطت اعمالهم في الدنيا والاخره وما لهم من ناصرين اولئك الذين حبطت اعمالهم في وما لهم من ناصرين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 لَمْ تَرَرائِلَ الذيذينَ أُتُونَ صبًا مِنكِتاباب يُدَونَ إى كِتابابِ اللهِ لحكُمَ بَينَهُم يُدَعونَ إى كتابابِ اللهِ لَحكُمَ بَنَهُم ثمَُّ يَتَوَلل ثمَُّ يَتَوَلَّ فرَريقُم مِنهُم وَهُم معرضون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 وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير قل اللهم مالك الملك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 إنك على كل شيء قدير قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من من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 وتولج نهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب تولج الليل فإنها وَتُولِج النهَارَ فيِي الَّ وَتُخررجُ الحَيَّْ مِن المَيت وَتُخررجُ الْ المَيتَ منِن الحَيْ وَوتَرزقُ مِنْ تَشاباءُ بِغَيرِ حساب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 وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون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 قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوا يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير تُخْفُونَ مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُونَ يَعْلَمُ اللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ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 ما عملت من خير محضرا وما حملت من سوء إن تودوا لو أن بينها تودوا لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها فَدّ لَو أن بَنَهَا وَبَنَهُ أَمَدًا بَعيدَ وَيُحَِّرُكُمُ اللهَّهُ نَفْسَ واللهَّهُ رَأُوفُ بالِالْأَبَ يَوومَ تَجد كلُلّ نَفْسٍ مَا امِلَتْ مِن خَيرٍ مُحضَر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 فَاتَّبِعُوا مَنْ يُحِبُّكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ قل أطيعوا الله والرسول فَإِن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين قل أطيعوا الله والرسول فَإِن تَوََّوْ فَإِير إِ اللهَّ لَا يُحِبُّكَافِرين إِ اللهَّهَ ْطَفَ آدَمَ وَنُحَو وَآلَ إِبَرَهِي مَ وَآلَ عمْرَانَ على الْ ان الله اصطفى ادم ونوحا وال ادرهيم وال عمران على العالمين ان الله اصطفى ادم ونوحا وال ادرهيم وال عمران على العالمين ذريه بعضها من بعض والله سميع عليم الذريات بعضها من بعض والله سميع عليم الذريات بعضها من بعض والله سميع عليم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 وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَى وَإِنَّنِي سَمَّيْتُهَا مَقْيَمًا وَإِنِّي أَعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا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 ان الله يرزق من يشاء بغير حساب فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا وانبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّ لَكِ هَذَا قَالَتْ وَمِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ ان الله يرزق من يشاء بغير حساب فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا وانبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا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 قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ فَنَادَتِ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا, وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحرى بأن الله يبشرك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 أَوَلَا كَذَلِكَ ٱللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ قَالَ رَبِّ أَنَّىٰ يَكُونُ لِي غُلامٌ وَقَدْ بَلَغَنِيَ ٱلْكِبَرُ وَٱمْرَأَتِى عَاقِرٌ وَكَذَلِكَ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ قَالَ رَبِّ إِنَّنِي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُن بِدُعَائِكَ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 قَالَ رَبِّ اجْعَل لِّي آيَةً قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تَكَلَّمَ ٱلنَّاسَ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزًا وَاذْكُر رَّبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِٱلْعَشِيِّ وَٱلْإِبْكَارِ قَالَ رَبِّ اجْعَل لِّي آيَةً قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزًا وَاذْكُر رَّبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ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 أولئكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم قنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين يا مريم قنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين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 وَمَا كُْ تَلَ لديَيْهِمْ إذُّقُونَ أَقَلَامَهُمأَهُمْ يَكفُلُ مَضًْا وَماَا كُنْ تَ لدييْهِمْ إذ يَخْتَصمُون ذَلِكَ مِنْ أَنذَ إ الغَيبُِحيِيهِ إلَك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 بكلمه منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والاخره وجيها في الدنيا والاخره ومن المقربين اذ قالت الملائكه يا مريم ان الله يبشرك بكلمه منه اسمه المسيح بكلمه منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والاخره وجيها في الدنيا والاخره ومن المقرب ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ قَالَتْ رَبِّ إِنَّنِي أَسْأَلُكَ وَلَدًا وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وقال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقالت رب أنا يكون لي ولد ولم يمسسني بشر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 وَلَكَ ذَلِكِ الَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَ إِذَا قضَ أَمْرًَا فَإِن مَا يَقُُ لَهُ كُ فَيَكُون وَيُعَِّمُهُ الكِتَابَ وَالحكمَةَ وَالتَّاتََ وَالْإِن جيل وَيُعَِّمُهُ بِتَابَ وَالحِكمَةَ وَالتَّاتََ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 وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي قَد جِئْتُكُم بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفق فيه فيكون طيرا بإذن الله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 بِئْنَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُون إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيم إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ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 قال الحواريون نحن انصار الله آمنا آمنا بالله واشهد باننا مسلمون ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين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 ومكر ومكر الله والله خير الماكرين ومكر ومكر الله والله خير الماكرين اذ قال الله يا عيسى اني متوفيك ورافعك الي ومطهرك من الذين كفروا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 وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ والله لا يحب الظالمين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين ذلك نطلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم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 إِ مَسَلعسَعِندَ اللهَّهِ كَمَثَل آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَادًِا سَُّ قَالَ لَ كُم فَيكُون إِ مَسَعيسَِدَ اللهَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرادًِا سَُّ قَالَ لَهُ كُم فَيَكُون الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْمُمْتَرِينَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْمُمْتَرِينَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْمُمْتَرِينَ فَمَنْ حَاجَّكَ فيه من, بعد ما جاءك مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ فَقُلْ تَعَ نَدِعوا أَبنَا أَنا وَبَن أَكُم وَنِسَ أَناَا وَنِسَأَكُمْ وَأَن فُسَنَا وَأَن فُسَنَا وَأَنفُسَكُمْسُمَّ نَبَتَهِل, ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين فَمَنْ حَجكَ فِيه مِنْ بَعِّْمَا جَ أَكَمِنَ الععِلْمِ فَقُلْتَعَلَوْ فَقُْتَعَلَْ نَدْعُ أَبنَا أَنا وَبنَا أَكُم وَونِسَ أَنا وَونِسَكُمْ وَأَنْ وَأَنْ فُسَنَا وَأَنفُسَكُمْسُم مَ نَبَتَهِل فَُّ نَبَتَهِ الْفَنَجَ عَ عَنَةَ اللَّهِ عَكَادِبِين فمَنْ حَجكَ فِيهِ مِن بَعْدِمَا جَ أَكَ مِنَ الععلْمِ فَقُلْتَعَلَوْ قُلْتَعَلَ نَدع أَبنَا أَنا وَبنَا كُم وَونِسَ نا وَونِسَكُم وَأَنْ فسَنَ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 وَمَا مِنْ إِلَهِ إِلَّا اللَّهِ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقِّ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 قلِيَا أَهْل الكِتابَ بتعَلَ إى كلَمَةٍ سَو إ بَينَناَا وَبَينَكُمْ أَللاا نَعبُدَ إِلَّ اللهَّأَللاا نَعبُدَ إلَّ اللهَّه وَلا نُشرِركَ ب شَيئو وَلَا ياتَّخِذَ بضُناَا بعدض أأَقْبابًا مِن دونُون الل فَإِن تَوَلّوا فَقُولوا اشهدوا بأننا مسلمون قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ الَّذِينَ لَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا يُشْرِكُونَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذُ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ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 أفلا تعقلون يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده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 ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفاً مسلما ولاكن كان حنيفاً مسلما وما كان من المشركين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 وَالدَّقَائِفَةُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَظُنُّونَكُمْ وَمَا يَضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا وَالدَّفَّ قَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَظُنُّونَكُمْ وَمَا يَضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ وَالدَّقَائِفَةُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَضِلُّونَكُمْ وَمَا يَضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ يأَهْل يا الكِتابِ لمِمَ تَكفرُرونَ بآيات ال لا يأَن تُتَششهَدُون يأَهْلكِتابِ لِمَ تَكفرُونَ بآياتِ الل يوأَن تُتَششهَدُون ي أَهْلكِتاب لِمَ تَكفرُرونَ بآياتِ الل يأَن تُ يا اهله الكتاب لمتلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وانتم تعلمون يا اهله الكتاب لمتلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق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 آمِنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَقَالَ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجَهَنَّهَا وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَقَالَ قَائِلَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمَنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجَهَنَّهَا وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ أَن يُؤْتَى أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَاجُّوكُمْ أَوْ يُنَزِّلُكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَنكُمْ قُل إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ أَن يُؤْتَى أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَاجُّوكُمْ أَوْ يُحَاجُّوكُمْ عند ربكم قُل إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ قُل إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ أَن يُؤْتَى أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَاجُّوكُمْ أَوْ يُحَاجُّوكُمْ عِندَ رَبِّكُمْ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 يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ وَمِنْ أَهْلِ الْ الكِتابَابِ مَنْ إِ تَأْمَنْهُ بِقِ طَارم يُؤدّ إلَك وَمِنهُم مَنْ إِ تَأمَنهُ ببِينَارَّ يُؤدِّهِ إلَيكَ إِللاا ماادُم تَ عَلَْهِ قَاائِمَا ذالكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِن تَأْمَنُهُ بِقِنْطَارٍ يُؤْتِهِ إِلَيْكَ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 بل من اوفى بعهده واتقى فان الله يحب المتقين بل من اوفى بعهده واتقى فان الله يحب المتقين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 ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامه ولا يزكيهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم في الاخره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 وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلُونُونَ أَلْسِنَتَهُم بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْعُونَ أَلْسِنَتَهُم بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ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 ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه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 ما كان لبشر ان ياتي الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول ثم يقول ان الناس يكونوا عبادا لي من دون الله ولكن ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم, وبما كنتم تدرسون ما كان لبشر أن يؤديه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول ثم يقول للناس كونوا عبادا لندون الله ولكن ولكن كونوا ربانينا بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم وبما كنتم تدرسون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 ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم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 قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة قَّ جَ أَكُم رَسُولٌ مصَدِّ قُلِّمَا مكُم لَلتُؤمنِنَّ بهِه وَلَتَصُرُ قَالَ أَقَرَّتُّمْ وَأَخَذْتُمْ على ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقَرَّنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ قَّ جَأَكُم رَسُولٌ مصَدِّ قُلِّمَا مكُم لَلتُؤمنِن النَّ بهِه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 فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ أَفَغَيْرِ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ أَفَغَيْرِ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ أَفَغَيْرِ دِينِ اللَّهِ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي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 وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا طَوْعًا وَكَرْهًا وإليه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 والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون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 فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه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 كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حق وَ وَجَ أَهُبَنات واللَّهُ لا يَحد قَومَ الظَّالِمِين كََ يَحدِ اللهُ قَوْمًَا كَثَوا جَدَئِنا لِم وَشَعِد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 ان عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللَّهِ ان عليهم لعنه الله والملائكه والناس اجمعين اولىك جزاؤهم ان عليهم لعنه الله ان عليهم لعنه اِثْنَيْنِ مِنَ النَّاسِ أَجْمَعِينَ قَالَ دِينٌ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ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 ان الذين كفروا بعد ايمانهم ثم ازدادوا ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم لن تقبل توبتهم هم الضالون الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدٍ مِّلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوْ ابْتُدِئَ بِهِ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لهم من ان الذين كفروا وما توهموا هم كفار فلن يقبل من احدهم فلن يقبل من احد ملء الارض ذهبا ولو افتدى به اولئك لهم عذاب أليم وما لهم من